فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة عصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية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 إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوا إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبَصِرُونَ